فعز الله أي يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسره فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهلل الذين أقسموا بالله جهدا إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا قاتلين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يقاون لهم دلا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 الذين آمنوا لا تتخذوا الذين تتخذوا دينكم حزو ورعبا حزو ورعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كُنتُم مؤمنون